SubhanAllāhi asrāb ʿabdih li-lm min al-masjid ilal masjidil ila al-masjid al-akṣal, lādhī bāraknāḥaulah, lādhī bāraknāḥauluh Innahu huwa al-sami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 وَقَضَيْنَا إلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَ وَلَتَعْلُنَ عُلُوًا كَبِيرًا فإذا جاء وعده أولهما بعثنا عليكم عباد لنا أولي بأس شديد فجاسوا فجاسوا خلال الديار وكان وعده مفعولا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 عدنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ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 نهار مبصره وجعلنا ايه نهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصّلناه تفصيلا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 من كان يريد العجلةجلنا له من كان يريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد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 ك كان سعيهم مشكورا كلن نمد هؤلاء هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا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 وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُم مَّبْتَغًى رَّحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ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 إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده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 ولا تجعل مع الله الهًا آخر فتلقى في جهنم مما لومًا ومدحورًا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثًا إن لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا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 تتبعون إلا رجلا مسحورا أُنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظام ورفات أئن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 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُمْ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا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 voi, laitaa taitaa, laitaa على laitaa taitaa, laitaa taitaa, laitaa taitaa, laitaa taitaa, 1-Yedäjoon yabtäguon ilä rabihimuulwaseilta 2-Eiuhum aqarabu 3-Yerjoon 4-Yerjoon rahmetahu 5-Yekhafoon 5-Yekhafoon قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَةً بَصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا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 بليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك نذريته لأحتنك إلا قليلة قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاء استفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورات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 وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ مَنْ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَانِهِ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 Taftari Alaiina Rayrah wa idalat ta kazuka kwalila wa laula sabatna kalakitatarukanu ila him shayam kwalila ثم لا تجد لك علينا نصيراً وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلاً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 وَجَعَلَ الْمِلَّةَ دُونَكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض وناب جانب و اذا مسه الشر كان يئوسا قل كل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 وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إن فضله كان عليك كبيرا قُل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا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 في الأرض ملاكين يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء لنزلنا عليهم من السماء ملك قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما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 ألمَّا بَعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، أَوَلَمْ يَرَو respectively أنَّ اللَّهَ الَّذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَ الْعَرِيبِ فِيهِ فَأَبَذَالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِن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 يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما استفزهم من الارض فاغرقناهم ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل الأرض فإذا جاء الآخره جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على سَعَى عَلَا مُكْثٌ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قل آمنوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أوتوا العلم مِنْ قبله إذا ويقولون سبحانا ربنا ويقولون سبحانا ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله